يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أي الذنب أعظم عند الله فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت إن ذلك لعظيم ثم أي قال تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليله جارك. فهذا الحديث الجليل يوضح لنا قضية مهمة أيها الاخوه وهو ميزان توزن به الدعوات فمن أراد أن يعرف جماعة ما أو رجلا ما على الجادة هو أو لا فإنما توزن الأعمال والأقوال والرجال بهذا الحديث أي الذنب أعظم عند الله أن تجعل لله ندا وهو خلقك والند هو المساوي أو هو النظير فإذا كان الشرك هو أعظم الذنوب عند الله عز وجل على الإطلاق وأما ما دونه من المعاصي فإنها في المرتبة الثانية فحينئذ إذا أراد الرجل أن يكون على الجاده فإنه يبدأ بما عظمه النبي عليه الصلاة والسلام فإن السؤال والجواب لأهمية مترتبة عليهما فإذا كان أعظم الذنوب عند الله عز وجل أن يشرك العبد بالله فهذا معناه أن المرء لا يبدأ إلا بأعظم الذنوب ناهيا عنها ويبدأ بأعظم الإيمان وهو التوحيد كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه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 وأعظم الذنوب الشرك، فأي جماعة لا يكون مبنى دعوتها على هذين الأصلين فهي ليست على السبيل وهذا بكل أسف تصل البلاد والعباد من جراء هذا تعلمون ما جرى على مصر في الحقبة الماضية لما قامت الجماعات الإسلامية نهوا عن الشرك مشكورين ولكنهم جعلوا قضية الحاكمية هي القضية العظمى عندهم قاتلوا عليها وقاموا من أجلها حتى وقع في البلاد ما وقع اذن هذا سير على غير هذا الترتيب منذ عده ايام استضافت قناه الرحمه شيخا من السلفيه الجهاديه استضافه الشيخ علاء ليقترب من فكر هؤلاء والحقيقه انهم ليسوا مؤيدين له لكن في الاستضافة نظر لأنه لا ينبغي أن يعرض الفكر المخالف على جماهير الناس فسئل هذا الرجل المنظر لجماعة السلفية الجهاديه وفي الاسم نظر سوف يأتي بيانه إن شاء الله تعالى فقال بالحرف ما هي دعوتكم قال للسلفية الجهادية قضيتان للسلفية الجهادية قضيتان القضية الأولى استعادة المقدسات استداد بيت المقدس القضية الثانية تحكيم الشريعة والقضية الأولى هي أعدل القضايا في دنيا الوجود هكذا يقول استعادة المقدسات أعدل القضايا على الإطلاق عندهم وأما القضية الثانية تحكيم الشريعة فذهب الرجل يأتي بنصوص لرجال القانون خلاصتها أن القانون المصري فيه أن الرجل لو زنى بمحارمه لا يعاقب لأن القانون المصري لا يجرم زنا المحارم وأن من فوق الثمانية عشرة عاما الثمانية عشر عاما لو زنى برضاه فلا عقوبه له واستدل بواقعه جرت في عام 92 ان رجلا زنى بابنته وانجب منها ولما قدم للمحاكم حكم القاضي عليه بالبراءه لانه ليس في القانون المصري تجريم لهذه العقوبه حينئذ هذه قضية هؤلاء والقضية الأولى عندهم أعدل القضايا استرداد بيت المقدس فإذا وزنت هذه الدعوة بميزان هذا الحديث فهي مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لما سئل أي الذنب أعظم لم يقل أن يستولي الكافرون على مقدسات المسلمين ولكن الذنوب على الإطلاق أعظمها أن يعبد العبد غير الله عز وجل لأنه إنما خلق لعبادته فإذا لم يؤدي الذي خلق من أجله فهو كافر عنيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوني قال الشيخ الامام محمد بن عبد الوهابي العباده هي التوحيد لان الخصومه فيه ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والطاغوت هو كل من عبد من دون الله عز وجل وكل ما عبد من دونه القضية الأساسية عند الرسل توحيد العبادة توحيد العبادة وقوع الشرك في أعمال المكلفين لكن لو تصورنا على ما يقوله هؤلاء أن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل كفر ردة ومعلوم عند جماعة العلماء أن في المسألة تفصيلا ولكن تنزلا مع هؤلاء لو تصورنا وقلنا إن الحكم بغير ما أنزل الله كفر ردة فهذا اللون من الكفر دون شرك الألوهية فإن الحاكمية جزء من معنى لا إله إلا الله وهذا نص جليل اقراه عليكم من كتاب كشف الشبهات للشيخ الفوزاني حفظه الله تعالى يقول وفي وقتنا هذا وجد من يفسر لا اله الا الله بان معناها هو افراد الله بالحاكميه وهذا غلط لان الحاكميه جزء من معنى لا اله الا الله وليست هي الاصل لمعنى هذه الكلمة العظيمة بل معناها لا معبود بحق إلا الله بجميع أنواع العبادات ويدخل فيها الحاكمية ولو اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بها دون بقية أنواع العبادات لم يكونوا مسلمين والمعنى لو حكم القانون المصري بالشرع الا ان الناس ينددون ويستغيثون بغير الله عز وجل وينذرون لغيره ويتوكلون عليه فهذا كفر ولا ينفعهم ان يقيموا حد الله في الزنا لتعلم كيف يمضي هؤلاء وهؤلاء ايها الاخوه لا يرون ولاية شرعية لرئيس مصر وهذا بكل أسف صرحوا به على قناة الرحمة لا يرون ولاية شرعية لحاكم مصر بل قال الرجل بالحرف الذي يطبق هذا القانون تقول لي لا تخرج عليه لا بل أخرج عليه ولما سأله محاوره العملية التي جرت في رفح ماذا تعتقدون عنها هل تعتقدون ان قتل الجنود وقت الافطار من الجهاد هل تعتقدون انه من المباح من الحرام فاجاب نحن لم نقم بالعملية ولم يجب على السؤال لم يقول لا نعتقد أن هذا جهادا بل قال نحن لم نقم بهذه العملية وهذه العملية من الناحيه السياسية يخسر من قام بها أما السؤال نفسه لم يجب عليه وهذا يعني أنه يعتقد أن مثل هذه العمليات من الجهاد ولا يرون ولاية سرعية للحاكم حينئذ تنتظر في مصر مسلسل التفجيرات والاغتيالات كل هذا بسبب الانحراف عن منهج النبي الرجل يتكلم عن الزنا في القانون المصري قضيه توحيد الالوهيه ايها الاخوه هي قضيه الكون كله ولو كانوا يهتمون بها لقال مثلا القانون المصري يحكم بغير ما أنزل الله وكيف ذلك؟ لأنه لا يجرم بناء القبور داخل المساجد ولو بنى رجل مسجدا داخل القبر فرفع إلى القضاء فلا قانون يحاسبه ولقال مثلا ليس في القانون المصري تجريم الاستغاثة بغير الله عز وجل ولا النذر لغيره ولا الذبح لغيره لكنهم يهونون من شأن التوحيد لهذا اول ما بدأ به الكلام على الزنا وان القانون لا يجرمه فهل يجرم القانون الشرك بانواعه أي الذنب أعظم أن تجعل لله ندا وهذا معناه أن هذه القضية أعظم القضايا وأعدلها على الإطلاق وأنه لا يجوز البداءة بغيرها لندع القانون لكن ندع الذين يستغيثون بالله عز وجل وندع الشرك يملأ ديارنا ثم يقاتلون على غيره فلو كان هذا النوع من الكفر الأكبر فإنه دون الأول فلماذا تنفق الأعمار فيه ولماذا يقاتل الحاكم عليه ويقاتل الناس وما هو أعظم منه يدعونه لماذا يتركون الشرك يملأ البلاد لماذا لا تكون قضيتهم الأولى العادلة هي الشرك الذي ملأ ديار المسلمين وهي اعدل القضايا كما قال الله عز وجل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم الشرك أن يتخذ العبد من دول الله ندا فيستغيث به ويتوكل عليه ويقدم القرابين والنذور إليه بدعوى أن يشفع له ويقربه إلى الله عز وجل وقد قال الله عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء والمعنى هل السيد يرى عبده شريكا له في ماله لا يراه كذلك السيد المالك هل يرى العبد شريكا له في ماله لا يراه كذلك فهذا ماله وهذا مملوك لا يشاركه فيه وكما ترون اليوم هل صاحب العمل يرى الاجير عنده شريكا له في المال لا يراه كذلك يرى المال ماله ويرى الرجل اجيرا عنده فالله عز وجل اعلى فنحن مماليكم والعبادات حقوقه فكيف نكون شركاء له في حقه وهل المملوك الأجير شريك لرب المال فالله له العظمة وحده فلا يدعى إلا هو ولا يستغاث إلا به كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وتامل قوله تعالى وأن المساجد لله على قول لأهل العلم في تفسير المسجد بالمسجد المعروف ما هي النكتة في ذكر المسجد مع الدعاء هو ما تراه اليوم أكثر ما تراه من دعاء غير الله يقع في المساجد التي بداخلها الأضرحة تراهم يتمسكون بالأضرحة ويدعون الميت في بيت الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا فإذا وجدنا الناس يدعون غير الله عز وجل ويستغيثون بهم وقل أن ترى قرية إلا وفيها قبر يعبد من دون الله عز وجل استغاثة ونذرا وذبحا ورجاء وتوكلا فهذا الشرك هو الذي بعث الله نبيه محمدا يحذر منه وقاتل العرب عليه واستحل أموالهم ودماءهم فإذا نحيت هذه القضية وكانت القضية الأولى عند هؤلاء الأقصى وماذا لو عاد الأقصى لقوم مشركين هل يعود الأقصى لمن ينددون بغير الله عز وجل؟ إن أكبر أسباب بقائه في يد العدو ما يقع في ديار المسلمين من صرف العبادة لغير الله عز وجل لكنهم لا يعون القضية يكونون جماعة وينشئون فكرا يقاتلون عليه ويعيشون عليه ويموتون عليه ويضعون قضية التوحيد جانبا لهذا هم مسلحون في سيناء بجوار الأقصى ويقاتلون الدولة على تحكيم الشريعه حتى يحكم بحكم الله في الزنا وفي غيره مما حرمه الله أما أعظم الحكم في قضية التوحيد فليست من أساسيات هذه الجماعة يقول لنا قضيتان لم يذكر منهما التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد والقضاء على كافة ألوان الشرك إنما أساس هذه الجماعة القتال لهذين الغرضين وحيث قل عزم الدولة وذهب أمن الدولة وضاعت هيبة الدولة وانفتحت الجماعات على مصر عيها فسوف ترى في مصر شرا وبيلا رجل لا يرى ولاية شرعية ويرى ضرورة الجهاد ولا أمن يردعه ولا حكومة تخيفه فماذا ينتظر في مصر إن الدعوة إلى التوحيد أيها الإخوة هو الميزان الذي توزن به الجماعات لا كما خرج رجل على قناة فضائية ليقول لا يقدح في المرء أن يتكلم في التوحيد ألا يتكلم في التوحيد فماذا إذن يقدح فيه هل لا يقدح في المرء أن يسلك غير سبيل النبي في الدعوة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله عز وجل فاذا لم يفعلوا فلا يدعو المرء إلى, مرء إلى غير ذاك يقول عليه الصلاة والسلام فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات والمعنى إذا لم يجيبوك فما معنى الدعوة إلى الصلاة والزكاة إذا رأينا الناس يشركون بالله صباح مساء ما معنى أن يصلي مشرك وأن يحج البيت ضال إنما تظل الدعوة إلى التوحيد هي الأساس والأصل الذي يدعو الناس إليه حتى إذا تكامل هذا الأصل وصار الناس عبيدا لله عز وجل كما أراد نفعتهم سائر العبادات فدعونا إليها وفي مسند الإمام أحمد أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويامر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فكأنه أبطأ بهن فأوحى الله إلى عيسى إما أن يبلغهن وإما أن تبلغهن فقال له عيسى بن مريم عليه السلام يا أخي إنك أمرت بخمس كلمات فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن فقال له يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن يخسف بي فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ بهم وقعد على الشرف وقال إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهم وأن آمركم أن تعملوا بهن اولهن أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به أولهن يعمل بها الرسل وأولهن يدعو بها الرسل فلا يعمل يحيى بن زكريا إلا بالعبادة وهي التوحيد ولا يدعو إلا إلى التوحيد ونبذ الشرك ثم قال إن مثل ذلك مثل رجل اتخذ مملوكا من خالص ماله من ورق أو ذهب فقال اعمل وأدي الي فكان مملوكه يؤدي غلته إلى غير سيده فأيكم يحب ان يكون عبده كذلك فبين النبي في هذا الحديث قضيتين القضيه الاولى انه لا يجوز للنبي فضلا عن غيره ان يبدا باي شيء الا بدعوه الناس الى التوحيد ونبذ الشرك والقضيه الثانيه ان الشرك واضح القبح فان مثله كمثل العبد المشترى بمال سيده فهو من لسيده وله والغلة غلة السيد ثم هو يعمل في ماله وفي غلته ثم يعطي الغلة لغيره وهكذا نحن خلق الله عز وجل مملوكين له ونعمل في غلته فالارض كلها ملكه والسماوات ملكه وما في ايدينا من النعم ملك الله عز وجل وما بكم من نعمه فمن الله والذي نصاب به من البلاء بقدره وهو الذي ابتلانا به وهو الذي يصرفه ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده فنسب الإنساك إلى نفسه والإرسال له فما أمسك عليك من نعمة العافية فصرت مريضا أو ما أمسكه عليك من نعمة الأمن فصرت خائفا سواء اخفت الخوف العام الملازم لك طيله العمر او الخوف الخاص الخوف في بعض الوقت كلاهما من امساكه وهو الذي يرسله فحينئذ اذا جاء العبد المهموم يمشي في ارض الله عز وجل وهو عبده ومملوكه ثيابه من الملك نعمة عليه وحركه قدميه ولسانه حتى يأتي ضريح ميت فيتعلق بيديه وهما ملك الله عز وجل والحركة التي فيهما من الله واللسان ملكه والحركه منكم ثم يقول لميت انا في حسبك فرج قلبي اغثني يا سيدي فايكم يحب ان يكون عبده كذلك فاذا نظر الله الى هذا العبد مقته اشد المق هل اذ مشيت بقدميك لتستغيث بمملوك مثلك ودعوت بلسانك عبدا أكله التراب هلا دعوت الملك الذي بيده مقاليد كل شيء فهذا عند الله عز وجل أعظم وأجل وأكبر من أن يحكم القانون المصري ألا تجريم على زنا المحارم فإن الكفر درجات وان المعاصي درجات فانظر كيف يدعون الاعلى الاجل ويتمسكون بغيره مع التنزل معهم بقبول الحكم الذي يقولون فما ذلك في المساله تفصيل اذن ايها الاخوه الكرام ينبغي علينا ان نعمل في انفسنا بهذا الاصل أن ندعو إلى توحيد الألوهية وأن نزن الناس بهذا الميزان وأن نتمسك بحبل الله عز وجل سائرين على هذه النبوة حتى نلقى الله عز وجل أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين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 وهذا الاصل وهو دعوه الناس الى التوحيد هو الذي تعمل الشيعة على هدمه فانهم يقومون بدعوتهم على هذين الاصلين اللذين ذكرناهما فيما سبق الاصل الاول ان الائمه معصومون وانهم في منزله تفوق منزله النبوه وانهم يدعون من دون الله عز وجل ويستغاث بهم ويفرجون الكروب ويكشفون الهموم لهذا لا ترى الشيعة في بلد الا وفيه الاضرحه المقامه وفيه الاستغاثات بال البيت رجالا ونساء حتى تمتلئ البقعة التي هم فيها بالشرك بنوعي وأما القضية الثانية فهم الصحابة الذين يكيلون لهم التهم ويكفرونهم وبهذين الأصلين أقبلت مصر بعد فتنة الخامس والعشرين من يناير التي قادها الشيوخ فأما الأصل الأول فها هو في قناة الرحمه قد ظهر ويسمعون بأنفسهم عن جماعة ظهرت تمارس أنشطتها علنا هذه دعوتها فانظر كم سيكون في المجتمع من الصدام ومن القتل ومن التفجيرات تنفيزا لهذين الأصلين ولتلك القضيتين أما القضية الثانية فقد تغلغل الشيعة في ربوع مصر تغلغلا لم يسبقوا إليه وهذا في جريدة الوطن منذ ثلاثة أيام في الصفحة الأولى عنوان وخبر في الصفحة الأولى حتى تعلم ما ينتظر مصر يقول في أول تحرك علني من جانب الشيعة على الساحة المصرية عقد أقطاب الشيعة أمس في مدينة المحلة الكبرى اجتماعا حضره الدكتور أحمد راسم النفيس مؤسسي حزب الشيعة وسالم الصباغ والطاهر الهاشمي أمين آل البيت في مصر ونقيب الأشراف في مصر ماذا يريد هؤلاء بهذا المؤتمر الحاشد وانظر ماذا يقولون دعم ومساندة إيران في مواجهة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية بضرب منشآتها النووية وحشد الناس للتقارب بين مصر وإيران والعمل على تشكيل حلف تكون مصر وإيران جناحيه الرئيسيين وحذر الهاشمي من أي مساس بأي شيعي في مصر وقال إن الشيعة في مصر لا يخشون احدا فانظر هم بعد لما يريشوا ويحذرون ويهددون تهديد وتحذير ألا يمس شيعي في مصر ألا يمس شيعي في مصر وهم بعد لما يريشوا فما بالك لو كانوا ملايين إلى أن يهددون ويحذرون ضع هذا مقابل جماعه الجهاد هؤلاء لا يعتقدون ولايه شرعيه للحاكم وهؤلاء يحذرون ويسبون الصحابه فما الذي ينتظر في مصر واعلن الشيعة المصريون عن عقد مؤتمر حاشد لهم وقريبا في مدينة أسوان التي تضم كثيرا من الأسر المنتسبة لآل البيت النبوي ينتهي نسبها للإمامين الحسن والحسين يحضره كل الشيعة في مصر بالإضافة لمشايخ الطرق الصوفية بوصفهم من أشد المحبين لآل البيت وشدد على ان الشيعة لا يخشون احدا لانهم لا يفعلون شيئا في الخفاء ويتحركون في العلن حسب قوله ثم يقول الشيعة منقسمون تجاه تايد مرسي وجماعه الاخوان المسلمين مشيرا إلى أن بعض الشيعة لا يؤيدون الإخوان ولا مرسي ولا يثقون في سياساتهم هذا إهدام للذين يريدون هدم الأصول الشرعية ولو على حساب الشرع نصرة للشيوخ صارت مصر. فيها فريقان فريق يتكلم عن قضايا الشريعه وثوابتها ويدافع عنها وفريق لا هم لهم الا الشيوخ عندنا في الشرع ثوابت واجماعات بتحريم الخروج على ائمه الجو إجماعات طوال القرون لو سلم بها هؤلاء لصار الشيوخ مبتدعين وحتى لا يصير الشيوخ مبتدعين ماذا يفعل التابعون يهدمون أصول الشريع ويفتشون في كل مكان ليأتوا بالأدلة على ان الخروج مشروع فيهدمون الاصل السلفي ويطعنون في اجماع السلف لماذا حتى لا يكون فلان المبتدع وكما قال ابن حزم ان المبتدع يدفع عن نفسه ولو بهدم اصول الشريعه يقول شيخ الاسلام ابن تيميه اذا خالف الرجل الكتاب المستبين والسنه المشهوره او اجماع المسلمين إجماع خلاف لا يعذر به يعامل بما يعامل به المبتدع كان عليهم الا ينتصروا الا لله وأما الشيوخ فلهم لون آخر حتى لو أراد الرجل أن يعتذر لهم لا ينبغي أن يعتذر لهم بطريقة هدم الشرع فنحن لما قرانا ودرسنا وقرأ الملايين ممن ينتسبون إلى السلفية قبل أخوع هذه الفتنة في عامه كتب العقائد ان الحاكم الجائر الفاسق الظالم لا يخرج عليه لماذا لم يشر هؤلاء الشيوخ لنا مره وقالوا هذا الجزء من النت منتقد قرانا الوسطيه فرايناها تحذر من الخروج على الحكام الجاره لماذا لم يقولوا لنا منذ ذلك الوقت البعيد هذا الجزء في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه خطأ والصواب جواز الخروج لما قرانا في الطحاوية وفي لمعة الاعتقاد وشرح السنة تجريم الخروج وتحريمه وأن الخارج مبتدع على غير السبيل والسنة لما قال هذا الإمام أحمد في مسنده في عقيدته شرح السنة وسماها أصول السنة لماذا لم يقولوا لنا وقتها هذا الجزء من كلام أحمد ضعيف وهو خطأ لأن ابن الجوزي من تلاميذ تلاميذ تلاميذ أحمد يضع جواز الخروج لماذا لم يصوبوا لنا الأخطاء وقتها لماذا تركونا نحفظ ونقرأ ونسرح على أن هذا هو المذهب الحق ثم لما وقعت فتنة الهمد عادوا إلى هذه النصوص فابطلوها من هنا وهناك فلما امتلت مصر بالتشيع صرخنا فكانوا يتعامون عن الحق ويقولون ليس في مصر شيعة لماذا لأنه لو أقل بوجود الشيعة في مصر وبسبب الصحابة لأقل أن الشيوخ هم السبب وهم الذين جروا علينا هذا فنصرة للشيوخ يقول ليس في مصر شيعة فاهدي لكم هذا الإعلان حتى تنكروه أيضا وتقولون لم يقع هذا الكلام ولا هذا المؤتمر الحاشر وبعضهم يزيد ضغطا على إباله فيقول كان الشيعة في زمان مبارك لكن أين كانوا في السجون الذين كانوا في مصر كانوا مضيقين لا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفه عن الصحابة ولو كانوا في النظام الذي خرجتم لمحاربته وهو نظام فاسد أو فاسق أو كافر عندكم لماذا وقد جئتم بالمذهب الحق وبالدولة الشرعية توقتم الشيعة يعيثون فيها شرا أليس نظام مبارك هو الذي خرجتم عليه فلماذا الآن تدعون الشيعة بحجة أنهم كانوا في زمان مبارك ألم يكن نظامه فاسدا والشيعة في زمانه إذن جزء من النظام الفاسد لماذا طالبتم بالقضاء على الداخلية ورموز الداخلية لأنهم كانوا جزءا من نظام مبارك الفاسد والجيش لأنه جزء من نظام مبارك الفاسد والوزراء لماذا لم تقولوا ان الشيعة جزء من نظامه الفاسد لا نسمح بوجوده في مصر لكنه العمى نصره للرجال الذين ياكلهم الدود غدا لا باس ان تهدم اصول الشريعه وان يسب الصحابه والله طيلة الليل وانا اسمع في هذه الحلقه وانا قد زورت في نفسي كلاما لان رجلا صحفيا مجرما اثيما طلع في القنوات الفضائيه يسب عثمان رضي الله عنه يسب عثمان وانا طوال الليل عن ماذا أتكلم اذن شر ملا البلاد واما ذاك الصحفي واخر بعد الفجر رساله الإخوة يحترقون رجل يسب معاويه ابلغ السب صار هذا يملا الديار وسوف نواصل الرد نصرة للصحابة لكنهم لا يعنيهم ليبقى فلان وفلان وفلان ولو سب الصحابة فلا علينا إلا أن نجحد في العلم ونقول ليس هناك شيعة أو نقول كان الصحابة يسبون في زمان مبارك طيب كانوا يسبون في زمان مبارك ماذا كنا نصنع ماذا كنا نصنع في وجود أمن الدولة كان الناس ينتفضون لما تكلم اسامه انور عكاشة على عمر بن العاص وتكلمنا والمساجد محاطة بالأمن هل سكتنا لماذا تسكتون اليوم لماذا تسكتون عن سب الصحابة وهل لو وقع السب في زمان مبارك نسكت عنه اليوم هل نزيد فيه هل يقطع مسلم إلا أن الشيعة لما دخلوا مصر كانوا أكثر وأكثر وأكثر بعد هذه الفتنة الكبرى التي قادوا زمامها واسمع لتقرع عيونهم ويصلون يتحدون حتى تؤكل البلاد في جريده اليوم السابع والاهالي والمساء اكد سمير امبابي وزير الطيران على ضروره فتح خط طيران مباشر مع طهران لأهمية التجارية والاقتصادية خاصة في ظل رغبة الكثيرين لزيارة مصر والعكس وفي جريدة الأهالي أن هذا وقع فعلا أكدت المصادر أن وزارة الطيران أعلنت موافقتها على إقامة خط جديد إلى إيران انطلاقا من الدراسات التي تؤكد أن 60% من الإيرانيين يرغبون في زيارة مصر وقد تحدد قيام رحلة طيران يومية قط جرين ما بين مصر وإيران ما معنى هذا معناه ان أن يأكل الشيعة مصر هذا هو الذي تساق له مصر تمتلئ للبلاد بالحسينيات لاجتماعات العلنية المباشرة سب الصحابة التهديدات نحذر الشيعة لا يخافون أحدا وفي المقابل الجماعات الأخرى الموجودة في مصر ثم يحصل الصدام وتسيل الدماء أنهارا ويأكل العدو الكافر مصر هذا هو المسلسل الذي أدير بدهاء في الإدارة الأمريكية وقام الشيوخ بجهل أو بتجاهل لقيادة البلاد إلى ذاك المصير ايها الاخوه الكرام قد يأتي الحلاك ويدركنا فهذه سنة الله عز وجل كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فقد يكثر في ديان مصر فنهلك جميعا إن الله أعطى شيوخ مصر وقتا مديدا طويلا وأعطاهم الشهرة والإعلام والناس لدعوة الناس للتوحيد ولخلاص مصر من الشرك الذي يملأ ربوعها ألا طوى مسجدا إلا على التوحيد فماذا فعلوا ذهبوا يجمعون الناس ولا يدعون إلى هذا الأصل وبقيت القبور كما هي والأضلحة كما هي والنذر والشرك والاستغاثة وأمهلهم الله عز وجل فلما لم يمتثلوا فتح عليهم باب الشرك على مصراعي. فزيادة على الموجود ينشئ الشيعة قبورا أخرى وأضرحة أخرى وحسينيات ويدعون إلى آل البيت والاستغاثة بالعلي فضل عن البدوي والرفاع والقلاوي لأنهم لم يقوموا بالواجب فأوقبوا فقد يكثر الخبث ونهلك جميعا ما ندعو إسن ندعو لنبعث على نياتنا ندعو الى التوحيد ونذود عن الصحابه حتى اذا هلكنا في من هلك بعثنا مختلفين على نيه اخرى والا فالخطب جلل والايام حبال لا تلد الا شرا الا اذا رحم الله عز وجل اللهم اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا وثبت أَقْدَامَنَا وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقن الصلاة